فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَ وَخَرَمُ مُوسَعِقَةً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى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 119. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا 110. اتخذوه وكانوا ظالمين ولم 119. وما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا من الخاسرين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 إِلَّا إلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ 119. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك 110. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء 119. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون